فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ففتمارونه على ما يرى ولقد راى نزله اخرى عند سدرة المنتهى أيرت دحجنه المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا قلب بصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لَكُمْ الذِّكْرُ وَلَهُ النُّسْخَا تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْتُمْ بِخَارِجِينَ وعزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله لآخرة ولولا وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعَثَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى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 قُلِ ٱللَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لْيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَآءُوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا لَمَن يَخْطِئْ مِن مَّنْ ذَكَرَ ٱللَّهَ ثُمَّ تَابَ مِن قَرِيبٍ فَٱتَّخَذَ سَبِيلًا سَدِيدًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أُجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى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 لا يجزاه الجزاء الوفا وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نقطه ذات منى وان عليهم نشاه اخرى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُّؤْمًا وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْهَاهَا غشا غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذري الاولى ازيفة لا ازيفة ليس لها من دون الله كاشفة